عذب حبك نهر جاري غديرك يروي افكاري لسان ضمير ذاتي قلب يا مثباتي يا كرار يا كرار علالي عذب حبك نهر غديرك يروي افكاري عذب حبك نهر فتم منزلات هارون من موسى وتسير المصطفى وللبار هنا موسى فتم منزلات هارون من موسى وتسراه قدسي معانيها السماوي حويت ازرار قدسيه معانيها السماوي وعلي الجهود نجماتي ابايع وعلي نخباتي علي جهود نجماتي ابا يا كرار يا كرار على علي يا كر يا كرار يا كرار على علي يا كر انا بحبك نهرجالي وتديركلي افكاري انا بحبك نهرجالي ya bolalarim ya bolalarim ya bolalarim ya bolalarim ya bolalarim ya bolalarim ya bolalarim ya اصبك يا دي وصف عطرك وحننك كل الخلايق تنده باسمك اصبك يا شا وصف عطرك يا كل الخلايق تنده باسمك عيد المصطفى طه امام باسمك تباه عبيد المصطفى طه امام باسمك تشوف عيون شماتي ابا يعوى على نثاتي نشوف عيون شماتي ابايع وعلي نثباتي يا كرار, يا كرار على, علي يا كرار يا كرار, يا كرار <تصفيق> <جاري> <تصفيق> يا تاج ابو الحمل فقد لاج ولایه بسلك يا حلا ما عادك الحياتك يا فقد لاج ولایه بسلك يا حلا من يروح عندك امير عندك الغايه يا دوب ايدك الرايه ونهب الماضي والاتي ابايع وعلى نثباتي ونهب الماضي والآتي ابايع وعلى نثباتي يا كرار يا قرار على علي يا قرار يا, كرار يا كرار على علي يا قرار ابحثت الرجال كثيره كروي افكار جديده kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera حبك جرى بدمي صحيت باسمك وما الهجب اسمي يا ابو اليم شفت حبك جرى بدمي صحيت باسمك وما الهجب اسمي يا تاج اغلى محبوب دليلي بحبك يذوب يا تاج اغلى محبوب دليلي حطيت الدمع وباراتي ابايع وعلي نثباتي وخط الدمع وباراتي ابايع وعلى نثباتي يا كرار يا كرار عن شاهر علي زاملي